بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس واقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منثورا وكنتم ازواجا ثلاثة اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين عَلَى صُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ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 جعلناهن ابكاراً عربنا اضطالاً لاصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الاخرين واصحاب الشمال ما, ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ايضا متنا وكنا ترابا وعظاما لنا لمبعثون انا لمبعثون او اバانا الاولون قل ان الاولين ولا آخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن ذَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُعِيدَكُمْ فِي بَلَا تَعْلَمُونَ وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا نَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 انتم انشأتم شجرتها ام نحن الماشئون نحن جعلناها تنكرا ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَذْكِرَةٌ لِلرَّحْمَنِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اخر هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق وما انتم حين اذ تنذرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون